او في اي استفسار او query حول هذا الدبته او الدرب السابق انا يعني اتاني استفسار بالنسبة اليكم آه يعني آه كان في جزئية لم تسمع جيدا في اللقاء السابق انا وهي ماذا لو بلغ الصبي او اعتق العبد في آه اثناء آه الحج فنقول نقول الامر موفر ان شاء الله يعني نحن نقول أما السبيل والعبد لا يجب عليهما الحج بل هو في حقهم مصحب ثم يكون عليهما بعد ذلك الحج إيه الحج الواجب لكن ماذا بلغ السبيل أو وافق العبد أثناء الحج هنا العلماء وضعوا له حدا لا يستطيع المثامه بما ذكرناه اليوم نحن ذكرنا أن الحج عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة تمام فعرفة هو أعظم الأركان وهو الركن المحدود هذا هو الركن المحدود بالنسبة لمسألة ماذا بالنسبة لمسألة الذي يحرم بالحج في هذا العام فالذي يأتي عليه يوم عرفة و يبلغ في يوم عارفة أنظر طق في يوم عارفة، فهنا نقول له نعم. أنت الآن صرت مكلفة أو صرت حرا وبلغت الآن في أثناء عارفة أو أطق في عارفة، فهنا يستطيع هذا الإنسان أن يؤدي المناسك وتكون في حقه واجبة. فلو أن هذا الإنسان أعتقد أعتقد في يوم عرفه وليس بعده أو الطفل بلغ في يوم عرفه أو قبله هكذا فهذا يكون حجر حجر واجب نجديا إن شاء الله تعالى هل من عمرة طواف وداع نعم الراجح والله أعلم أنها لها أيضا طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله مجمل اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافل لكن كما ذكرنا قبل ذلك أيضا أن طواف الوباع يكون على غير الحائد والنفتة يخفف فيها عن الحائد والنفتة ما هو الفرق بين القران والتمتع نقولك الآن الفرق سيظهر عندما نشرح إن شاء الله عندما نشرح النسك نسك التمتع نسك التمتع في منتهى الدقة أن لدينا الإنسان يؤدي أوراً العمر، ثم بعد ذلك، بعدما يفرغ من أداء العمر، هو يقوم بأداء الحج. فيؤدي أمرًا أورًا، ثم يتحلل، ثم بعدها، بعدما يتحلل، يعود مرة أخرى ويحرم بغرض بغرد نافع بنية نافع بنية الحج. فهنا سيؤدي نسكين منفصلين نسك العمرة ينتهي منه تماما تمام. ثم بعده, بعده يتحلل ثم بعد ذلك يحرم مرة أخرى بالحج ويقول قد أدى حجا وعمرة في نفس السفرة أما بالنسبة للقرام فهنا في هذه الحالة سيعتمره أولا يؤدي العمرة لكنه لا يتحل من العمى يظل على إحرامه ينكث في مكة محرما كما هو ويظل على هذا الإحرام إلى أن ينتهي من مناسك الحج فهذا هو الفارق بين القران والتمتع فهنا في هذه الحالة نقول أن الذي يتمتع عليه هدي الذي يتمتع عليه هدي اسمه هدي تمتع هذا القارن عليه هادي أم لا هذا محل خلاف يعني لا خلاف بين آهل العلم على أن الذي يتمتع عليه هادي التمتع لكن هناك خلاف بين آهل العلم على مسألة القران هل القارل عليه هادي أم لا وهذا نقوله إن شاء الله عندما نتكلم على الهدي أما التمتع فهو الأفضل بصفة عامة إلا في حال واحد إلا في حال واحد فقط الذي يسوق الهدي ما معنى يسوق الهدي أي أنه يأتي من بلده ومعه الهدي الذي سيهدي به إلى مكة وسوف نأتي إن شاء الله في تفصيل أنواع الهدي الهدي هو بهيمة الأنعام التي تهدى إلى الحرم ويطلق أيضا هناك هدي واجب وهناك هدي, هدي مستحب كما سوف نباده إن شاء الله تعالى فالذي يسوق معه الهدي يأتي به معه وهو في سفره الى مكة هذا يقول قد ساق معه الهدي فالذي يثوق معه الهدي لا يجوز له ان يتمتع الذي يثوق الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله يبلغ على احرامه حتى يوم العاشر لا يجوز له ان يتحلل حتى يذبح الهدي وذبح الهدي يكون في اليوم العاشر اللي هو يوم النحر فهذا هو مسألة القرام وبالنسبة لمسألة هنا يقول أخونا وأتم الحج والعمرة لله هل معنى ذلك أن العمرة واجبة أم المقصود حج التمتع وهذا خلاف هنا هناك خلاف بين أهل وعن في جنالة الآية يعني هل مسألة وأتم الحج والعمرة لله هل هذا بالفعل يكون المقصود به الأمر بل بل بوجود الأباء دبئة ببئة أنه يقصد به أن الإنسان الذي في الحج والعمرة لا يجوز له أن يحل حتى يأتي بالإحلال على وفق ما أمره به الشرع فإذا هناك خلاف حقيقة في تفسير الآية لأيه هذا كما ذكرت لكم أن الاستدناء به أصلا على يريد العمرة فيه خلاف أما هل يقصد به العمرة مستقلة أم العمرة مع الحج هو يعني قد يعني قد ينزل على هذا وينزل على ذاك لكن كما ذكرت لكم أقوى الأدلّة التي استدل بها من قال بوجود العمرة هو حج عن أبيك وعتمر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم متدرّك قوله عن المرأة عليكم جهاد لا قتال فيه اللي هو الحج والعمرة يعني ذلك الامر ان شاء الله هو متعمد المرور بالميقات بدون احرام هو اولا هذا قد ارتكب اسما قد ارتكب اسما وهذا يعني كما ذكرتم هو يحدث من الأسف يحدث كثيرا من الذين يحجون بطريق مخالف يعني يكون الحج بغير تصريح لأجل هذا يتعمدون أن يمروا على مناطق التفتيش بغير إحرام فنقول هنا هو وقع في محذورين المحظور الأول طبعا أنه مر على المقرات بغير إحرام عامدا فعليه الاسم وعليه الدم فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعليه أن يضبع هديا على ذلك كما سوف نبين الأمر الأخير أنه خالف أمر أولياء الأمر في هذا المكان وكما ذكرت لكم أن ما يقومون به معتبر شرعا لأجل أن هذا من السبل الذي ينظمون به يعني ال إيه يعني طيب بالنسبة لإخواننا في الغرفة ال الهدية بسألك عندكم لقاء دلوقتي إيش كذا طيب نستعد لكم إن شاء الله نتوفى على خير الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله